الحمد لله بفاقر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا مني أجل مثنى وثلاث وثلاثا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح له للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا يرسل له من بعده وهو العزيز لك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات ومن الأرض ومن الأمان شئت شيء بعد أحق ما قال العبد وكل ما لك عبد اللهم لا مانع لما ما أعطي ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحمد لله بالسفور الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه ببقاهير الأمور وقدر مقادير الخلائف وآجالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وهو المولى النصير فنحمل المولى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 وعن هي نشعر الله انه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمة فتركنا على محجة بيضاء ليها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هارك لا يزيب عنها الا وهي السنه المطهره زادها الله رفعه وتطهيرا وأكثر من منتبعيها اما بعد اخوتي الكرام في خضم أحداث العظام التي تمر بها الامه الاسلاميه بل يمر بها العالم باسره فان الله جل وعلا من اقداره العظيمه ومن الائه ان نتذكر في تلك الايام المباركات في العام الهجري النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر شيئا موجزا عن سيرته إخوة الكرام، إن التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن اقتفاء آثاره المباركة هو سبيل النجاة من الفتن واللحن نعم سبيل النجاة من الفتن واللحن أن تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن تشغالنا الأحداث العظيمة التي تمر بنا عن, اتباع عن اتباعها في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح أنفسنا والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم ولذلك اسط في هذه الخطبه ان امر مرورا سريعا وان نقف وقفات قصيره على سيره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتذكر سيرته ولنملأ القلوب بهديه صلى الله عليه وسلم ولنشحذ الهمم من جديد الاتباع والاقتفاء نحوه الكرام هو سبيل النجاه لا نجاه لنا الا بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد في عام الفيل ففي العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدث حادث عظيم، وهو أن الله جل وعلا أهلك أرضها، ومن جاء معه لهدم كعبته، وتلك إشارة عظيمة، فقد وافق ذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم فولد في هذا العام، وكأنها إشارة من الله عز وجل أنها. وان الله جل وعلا سيرسل من يقوم بشريعته فولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم نشا وترعرع وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الاب ثم ماتت امه بعد ذلك في السادسه من عمره فصار يتيم الاب والأم صلى الله عليه وسلم ومن أبي هو وامي ثم بعد ذلك لغته جده ثم مات جده ثم أخذه عمه فصار مع عمه مدة طويلة من الزمان حتى ترعر عن أبي صلى الله عليه وسلم وقد نشا على الصدق والامانه ومحالاته في قوم كانت الجاهليه تعج بهم من ظلمات وجهل وامور عظيمه من التعامل بالربا وشرب المسكرات وكثير من الأمور التي تنافي الأخلاق فنشا النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق الكريمة والفضائل حتى كان يلطف بالصادق الامين وكانوا لا ياتمنون احدا كاتمانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الاربعين من عمره وقد تزوج قبل ذلك من خديجه رضي الله عنها وعمل في مالها ذا واشتهر بالصدق والامانه في تجارته وذا عصيت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الانبياء يؤهلهم الله جل وعلا لحمل الرساله العظيمه من اخلاق كريمه وقوه وتحمل وصبر عظيم وكل هذا ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه قبل البعثه كان يذهب الى غار حراء وكان يتحنش فيه يتعبد عبادته انقل اي كان يتامل في الكون وما فيه كان يتامل في هذا الكون العظيم من خلق الله عز وجل من السماوات والأراضي ومن الكوارث صلى الله عليه وسلم وهدى ثقل النفسه وصار مهيئا لتحمل الرسالة العظيمة فجاءه جبريل بالوحي ونزل عليه وحمله قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولما كانت الرسالة عظيمة وكانت أعبابها كبيره كبيرة احتاجت إلى رجل قوي كرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الناظر إلى سيرته قبل البعثه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد تمام الاعداد لتحمل تلك المسؤولية العظيمة وهي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما نزل عليه الوحي وضمه جبريل ضم شديدا حتى بلغ منه الجهد كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت فيك أيضا اشاره أن الوحي الذي ينزل من الله عز وجل وأن تحمل أمور الشريعة ليس بالأمر الهين أبدا نعم ليس بالأمر الهين أبدا فاعلموا يا حماد الشريعة ويا حفاظ الدين أن الله جل وعلا يصطفي لهذا الدين من أوليائه الكرام الذين يوفعهم الله عز وجل بهذا الدين فيصطفيهم من خلقه فمن حمل الله عز وجل رساله الانبياء فليعلم ان الله جل وعلا قد اصطفاه وان الله جل وعلا قد اختاره من بين الخلائق كما اختار نبينا صلى الله عليه وسلم كما اصطفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم واصطفى الله عز وجل نبيه افضل الخلق واعظم الناس وخير الناس صحب الكرام رضوان الله عليهم اجمعين فضبه جبريل حتى بلغ منه الجهل يقول لهم اعلم ان الرسالة تحتاج إلى قوة وأنها تحتاج إلى رجال يقومون لها فإن تتولر يستبدل الله جل وعلا قوما غيركم ثم لا يكون مؤسا اخوتي الكرام إن دين الله قائم لا محاذ ان دين الله قائم لا محاله وإن دين الله عز وجل سيظل قائما ومرفوعا وسط الضره رايه الاسلام بخطافه بنا او بيديه تستعيده من اصطفاه الله عز وجل واختاره لحمل رسالته ولنشر الدعوه وإقامه الدين في نفسه وفي أهله وبين الناس نعم إنها رسالة عظيمة لا يحملها إلا العظماء من الرجال ممن اصطفاهم الله عز وجل فضبه ثلاثة ثم نزل عليه الوحي ثم عاد بعد ذلك إلى زوجه الحدود الذي اختارها الله عز وجل له لتقوم معه بنشر الدين في المراحل الأولى ولا شك أن الدعوة في بداياتها تحتاج إلى جهد عظيم وإلى رجال ما اتخربوا بأخلاق كريمة وعندهم من الصبر والتحمل ما يحملهم على نشر هذا الدين وتحمل أعبائه نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الجنة هي سلعة الله الغالية فقال هل من مشمر من فقال الصحابة نحن المشمرون يا رسول الله أحسب الناس أن يطلقوا أن يطلقوا هابلنا وهم لا يفتنون وكأن تلك المعاني فقد وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه جبري وقال له اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رديده يمجب فرآنه قال الكلة والله لا يخزيك الله أبدا لماذا؟ لأنه قد تخلص باخلاق كلمه قبل البعثه ومن تخلص بتلك الأخلاق لا يخزيه الله أبدا تتأمل إنك تحمل الكلة رآها كلها تعود إلى خدمة الناس وممورها إنك تحمل الجن وتكسب المعدوم وتطل الضيف وتعين على نوائب الدهر اخلاق كريمه تخلص والدعوة إلى الله عز وجل على مصير سيدهم الله جل وعلا لأنهم قد تخلطوا بمكاره الأخلاق فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به خديجه إلى ابن عمها وغرق قال له وغرق مبكنا له أن من تحمل تلك رسالة لا قال ليتني فيها لجزعك إذ يخرجك قومه <تصفيق> قال هو مخرجيه قال لم يأتي الرجل بمثل ما أوتيت به إلا عوتي إلا عوتي يريد أن يخرج الناس من أسل أنفسهم الى التسليم لله الواحد الديان فالناس يرفضون اي احد يريد ان يغير ما هم عليه وسائر الانبياء كذلك في دعوتهم الى اقوامه فكل نبي ارسل الى قومه عدي وحولب من قومه وكذا اخبره ورفض تهيا النبي صلى الله عليه وسلم برسالته وامره الله جل وعلا ان يقوم إلى الدعوه إلى الله عندما جل ولم يؤمر بإعلان الدعوة أي في سرية تافد يا أيها المتسر قم فأندر وربك تكفل وزيادك فطاك وفرد سفجر يا أيها المتسمن قم إلا إلا قليل نصه أو انقص منه قليل اوجد عليه ورتل قال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوه الاثرابين كخفيزة رضي الله عنها فه諷من من آمن بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم والله ثم بعد ذلك أثر الناس Andy أبو بكر رضي الله عنه ثم علي ثم إن أبابك من أول وهنة يحمل هم الدعوة والدين من أول وهنة يحمل هم الدعوة والدين فيذهب الى خبراء مكه من اصحابه الكرام وكان ابو بكر رضي الله عنه في مكانة المعلومه من قومه فقد كان من سهلات قومه فدعا خبراء الصحابه كعثمان وطلحه والزبير وهؤلاء يصلون وهم من الاشراف الكبراء ثم بعد ذلك انتشر الدين بعد ذلك فما من بيت او ما من مكان وبلغ عددهم قرابة الأربعين وكانوا يستمعون في دار الارقم بناء الارقم المخزومي الذي كان عمره ستة عشر عاماً تقريباً اجتمعوا في دار وتنزل عليهم القرآن وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نغل القرآن فتعلموا القرآن والإيمان فامتلأوا ايمانا إلى مشاشرهم من رموصهم إلى أقناص أقدامهم امتلأوا إيماناً وتهيأت تلك الطائفة لحمل دين الله عز وجل بعد ثلاث سنوات وقد بلغ عددهم قرابة أربعين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ليجهض بدعوته على جبل الصفا. بازي. فلعى رطوم قريب عندما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته اجتمع له الناس من كل مكان قال رأيتم لو أخبرتكم إذا خيلا تريد أن تخيم عليكم من وراء هذا الجمال أخبرتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا طب ما جربنا عليك كذبا طب فلما انصبع برسالته واخبرهم اني رسول الله بين يدي عذاب شديد يعني من اطاعني لغه الجنه ومن عصاني فان بين يدي عذاب شديد لمن عصى بين يدي عذاب شديد فقام اقرب الناس اليك وسبح النبي صلى الله عليه وسلم كبلتنا محمد اجمعتنا لهذا وعين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الصفوة الضعفاء الضعفاء من الصحابه أبنال وعمال ونحو رسوله ولحوهما من الضعفاء فصدق عليهم جامعوا به ونالوا منهم نيل العظيم وأيضا صدق على النبي صلى الله عليه وسلم جامعوا وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسير ويذهب إلى موسم الحج في كل عام يدعو الناس إلى الله عز وجل وبعضهم يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمه ويقول كذاب لا تصدقوه كذاب لا تصدقوه وهكذا ينبغي على من تحمل هم الدعوه الى إلى الله عز وجل أن يتحمل وأن يصدقوه لو يمتمي وجه الله عز وجل ستحمل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطلط على الناس ببناء في أسواقه وفي مجامع احترالته وفي مجامعه أي مكان يجتمعون فيه وفي نوافيه يسروهم إلى الله عز وجل فلا له ما لا له من الأدى ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الله يدعو الناس الى الله عز وجل فقد ناله من الاذى من اهل الطائف اشد مما ناله الاذى من اهل مكه من قريش ناله اذى شديد صلى الله عليه وسلم حتى قال لام المؤمنين عائشه لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشبه علي حينما ذهبت الى الطائر الى ابن عبد يليل بن عبد قلال فلن يجدني ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يلقونه بالحجار فهان على وجهه فما استخاف النبي صلى الله عليه وسلم الا عند قوم المنازل مسيره يوم وليله يا به وامي والدم يسير من قدمي فارسل الله عز وجل اليه ملك الجبال وقال يا رسول الله ان الله ارسلني اليك فامني بما شئت ان شئت لا تزبط عليهم الاخشبين لبلا مكه فعلت قالت الا لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشركهم وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى جاءه جماعه من المدينه فجعاه من الاسلام فاسلموا ثم انتشر الاسلام في المدينه وظل النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته واضطهاد قريش واضطهاد اقرب الناس له وهو صابر سابق في نشر الدين حتى انتشر الدين في المدينه وتهيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته هاجم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينه وقد تهيأت ونزلت بها الاحكام وفي سنة التالية من الهجرة بعدما نفس النبي صلى الله عليه وسلم الدوله الاسلاميه وقامت قامت على اولئك الرجال اولئك الصموة الذين قد طرفوا حقا على هدي رسول الله وعلى سنته وقد امتلوا إيمان كما ذكرت لكم ومن ثم قال الراقل لأبي سفيان، هل قد أحد من أداع محمد صلى الله عليه وسلم عن دينه بعد ان دخل به قال له أبو سفيان، وقد أعمل ذهنه يبكر كلا قال يسيدون أن ينقصون فأعمل ذهنه بين سيدون فأطره هرافل وكان رجلا عالما بالكتاب، فأطره هرافل هكذا الأنبياء أتباع الأنبياء لا يفتد احد منهم عن دينه سخطة عليه، لأنهم قد تربوا حقا إخوة الكرام. الله جل وعلا قال ومن الناس من يعبد الله على حر فان اصابه خير وان به انكسر ماله وعاش حياة كريمه قال هذا دين صالح كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه وقال وإن لم يكسر ماله ولم تنتج خيره وابتلاه الله عز وجل لينظر هل يثبت على هذا الدين انتقام وجه الله عز وجل ان فان سنه على عقبيه خاصه ودنياهم واغلوته كما أخبر الله عز وجل من طلب على عقبيه خسره دنياه مثلا أحسب الناس أن يقولوا امننا وهم لا يكونون ولقد كان الذين من قبلهم فلا يعلم وبالسيط والسنان كل هذا يدخل في مسمى الجهاد لنهدي أنهم سبولنا أي أن الهداية متعلقة بذلك أن يجاهد المرء نفسه وأن يحاجب تلك الشهوات التي قد ملأت النفوس من التعالق بالدنيا وملذاتها وحبها. وان الله لماع الصابرين اي الذين الصفروا على تحمل ذلك كله لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه واقام الدوله الاسلاميه فيها ثم بدات الحرب العظمى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وهي بدون بدر الكبرى وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقد ثم بعد ذلك جرت غزواته في العام الثالث من الهجره وهكذا غزوات من النبي صلى الله عليه وسلم والدين بفضل الله عز وجل يمكن له ويتشجح حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم في فتره الهدنه بينه وبين المشركين رسائل كثيره الى قبائل العرب بدات الدعوة تخرج في جسيرة العربي حتى تصبح دعوة عالمية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مزوة الخندق، وهم يحفرون الخندق، وقد اعترضته صغرات عظيمة فضربها بالفرسي قال الله أكبر فتحت بلاد فالس ثم ضربها الله أكبر فتحت بلاد روم فأخبر النبي صلى الله عليه أن الفتح سينجم من شمل الأرض ومغاربها، وقد كان ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي زمن الدولة الممورية فتحت شمل الأرض ومغاربها، فتحت شمل الأرض ومغاربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهكذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يوسع من نطاق دعوته ويدعو الطبق إلى الأرض والناس. من كان ركس مكة ففجحت بفضل الله عز وجد من غير قتاله ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ارضه وبلاده مطاطئا راسه جلا لله جل في علا ومن لله وطعه الله عز وجل وأعز أمره فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذل وابتسال شكرا لله رب العالمين أضل قولي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس يعد أصحابه رضي الله عنهم اجمعين لتحمل تلك المسؤولية العظيمة ويرسل الرسالة ويرسل السرايا والبعوث حتى دانت له جزيرة العرب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن نطاق جزيرة العرب كما في رزوة تابو في رزوة مقتة وغيرها من تلك الزواج العظيمة التي قاتل فيها الصحف الكرام أعظم دول الأرض ولما انتشر دين الله عز وجل وختم الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم الدين بهذا الرجل العظيم وهو الحج فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع واخبر الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجه الوداع محمد بن ماء كثير من الوصايا في تلك الحجه واكمل الله عز وجل الدين واكتملت النعمه والمنه فالنبي صلى الله عليه وسلم الى هنا قد انتهت مهمته العظيمه حيث ان الله جل وعلا أعانه فنشر الدين واتسعت توقع الإسلام وهي الله عز وجل رجالا لحمله والنبي صلى الله عليه وسلم يودع الناس بعد ذلك ثم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعد عشر سنين في المدينة ودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم لعدل آلقاد بعد عام هذا وحدث هذا بالفعل جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ تلك النفس الكريم التي شاهدت في الله حق الجهاد وبدل النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما يملك من نفسه وماله وغل ذلك حتى حطمه قوم وبلغ منه الجهد مبلغا عظيما صلى الله عليه وسلم فخيره الملك بين ثروه الدنيا وبين ان يختار ما عند الله عز وجل فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله ونفسه تقعقع صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء أو شخص بصره ثم قال إلى الرفيق الأعلى إلى الطفيق الأعلى فعلمت عائشة رضي الله عنه أنه يخير كما ذكر قبل ذلك الصحيحين أنه ما من نبيه الا ويخيره الله عز وجل بين ظهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الاعلى حتى قاضت نفسه مبارك إلى الله عز وجل وحدث امر عظيم عند المسلمين وبعضهم انكر موت النبي صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه الذي ما تحمل خبر وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يمتهم بالقوه ويعينهم ولا شك ان الوجه وان العينين التي أبصر في النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقدت لا شك في ذلك أن الحسن يملا قلوبه ويقطعها فهذا ما حدث للصحابه الكرام. فعمر رضي الله عنه أنكر موت وأخرج شريف سيفه وأشهر وقال من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات لا أطلب فجاء أدو بحث رضي الله عنه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثاني اثنين الذي قد هدي لتحمل المسؤوليه واقامه دين الله عز وجل وشريعته من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على رسلك يا عمر وظهر ايمانه رضي الله عنه وارضاه وهكذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبمجرد وفاته بقول عجابي بكر رضي الله عنه وارضاه فتحمل مسؤوليه الامه وتحمل هم الدين واحسن رضي الله عنه غايه الاحسان وهكذا تكالى الصحابه الكرام الخلفاء نجد بوتك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام كلنا خلفاء ولم علينا أن نتحمل هم الدين وأن نراجع سيره النبي الامين صلى الله عليه وسلم أن نتعلمها وأن نعلمها لأبنائنا وأن نغرسها في مفوسهم بطريقة عملية لا كأنها من القصص والحكايات بل لا بد ان نتعلم منها وان نطبق ذلك وان نعلم أن أنا هم الدين وتحمل تلك المسؤولية العظيمه اسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدلا على البلاء صابرا اللهم اصر عوراتنا وامنا وعاجل اللهم أقبل من بين عيننا وعن وعد شمئيل وعذ شمئيل، ونتوفين، ونعود عربتك من تحتنا. اللهم أصل الإسلام وعز المسلمين. اللهم أصل الإسلام وعزة اللهم أصل إخوان في كل مكان. اللهم أصل إخوان في كل مكان. اللهم عليك من في المعتدين. اللهم عليك من ومن أجل له ما أعانهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر إخوانا المستطعين في كل مجاز يا رب انصر إخوانا المستطعين في غزة وأهلك اليهود المعتبين يا قوي يا عزيز اللهم أحصهم عجبا واقتلهم بلدا ولا دمر على الأرض منهم أحدا وأجد إخوانا المستطعين يا زنجلات والإكرام وانصرهم نصر والموزرات اللهم أنزل على بلاد الخيار والمركات. يا رب انسل على بلا كل الخلوات والبركات ارفع عنا الولاء والولاء والكنا والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب اعذ الاسلام والمسلمين اللهم اعذ الاسلام والمسلمين اللهم اجعلنا اهلا لنصرة الدين اللهم اجعلنا اهلا لنصرة الدين وثبتنا على الحق حتى نلقاك يا كريم نقول كل هذا و